بسم الله الرحمن الرحيم طعسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون أعناقهم لها صادعي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 انا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل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 ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من الموسدين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال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 للملأ حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين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 فلما جاء السَّحَرَةُ قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى وقالوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاهم فإذا هي تلقف ما يافكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمن رب موسى وهارون قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضيد إنا إلى ربنا منقلبون ربنا منقلبون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 أرسل في العون في المدائن حاشرين إن هؤلاء إلى قليلون قليل وإنهم لنا. لفضيله الدكتور محمد so ضررون قالوا بل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 تبعك الاول قالوا وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول الأمين فاتقوا الله وأطيعون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 on mm -hmm.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 اتقوا الله واطيعوا ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين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 حقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لو العزيز الرحيم كذبت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 لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوا وما أَسْأَلُكُمْ عليه من أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين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 وسيعلم الذين ظلموا ايهم قلب ينقلب